وَفيِي خَلْلقِكُم وَمَا يَبُ السّمِدَ بََّتِ ناتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَخ إِلَ فِي الَّْلِ وَمَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ يُنَزِّلُ رِزْقًا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 129. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته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 ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ لَّمِّيٌّ اللَّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ سَاءَ فَعَلَيْهَا ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم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 إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 أفرأيت من اتخذ إلها هو هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره ذي وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن دَاعٍ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَٰتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا ٱلَّذِي قَضَىٰ عَلَيْنَا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 119. قالوا توب آبائنا إن كنتم صادقين 110. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْفِرُونَ 122. ونسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 123. ذلكم بأنكم إِنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ